بسم الله الرحمن الرحيم لذا دعتك نفسك الى معصيه الله تعصيه فانا باس عليك عليه ونبقى ونبقى علي، ونبقى ونبقى علي، ونبقى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا أَيْنَ الْكِرَامُ الْكَاتِبُونَ وَالْمَلَائِكَةُ الْحَافِظُونَ وَالسُّجُودُ النَّاطِقُونَ ذُنُوبُكَ يَا مَغْفِرُ ذُنُوبُكَ غُفْرُكَ يَا مَغْفِرُ ذُنُوبُكَ يَا مَغْ تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفله وانت على الدنيا حريص اقبل رجل الى ابراهيم ابن ادهم قال يا امام ان نفسي تدفعني الى المعاصي فعظني موعظه قال ابراهيم اذا دعتك نفسك الى معصيه الله فاعصِه ولا باس عليك قال سبحان الله اعصي الله قال نعم اذا دعتك نفسك الى المعصيه اعصي ولا باس عليك ولكن لي اليك خمسه شروط قال وما هي قال له ابراهيم اذا اردت ان تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك الله فيه قال الرجل سبحان الله كيف اختفي عنه وهو الذي لا تخفى عليه خافية قال ابراهيم سبحان الله اما تستحي ان تعصي الله وهو يراك سكت الرجل ثم قال زدني قال ابراهيم اذا اردت ان تعصي الله فلا تعصه فوق ارضه قال الرجل سبحان الله واين اذهب وكل ما في الكون له قال ابراهيم اما تستحي ان تعصي الله وتسكن فوق ارضه قال الرجل اذني قال ابراهيم اذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزقه قال الرجل سبحان الله وكيف اعيش وكل النعم من عنده قال ابراهيم اما تستحي ان تعصي الله وهو يطعمك ويسقيك ويحفظ عليك قوتك قال الرجل اذني قال ابراهيم فاذا عصيت الله ثم جاءتك الملائكه لتسوقك الى النار فلا تذهب معهم قال الرجل سبحان الله وهل لي قوه عليهم انما يسوقونني سوقا قال ابراهيم فاذا قرئت عليك ذنوبك من صحيفتك فااثر ان تكون فعلتها قال الرجل فاين الكرام الكاتبون والملائكه الحافظون والشهود الناطقون وهل <تسجيل> اصدق ويكذبون ثم بكى الرجل وهو يقول اين الكرام الكاتبون والملائكه الحافظون والشهود الناطقون والشهود الناطقون والشهود الناطقون والشهود الناطقون تمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الاسلامي www.wazkar.net